م و ل و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه

ا ل ذ ي ن آ م ن و ا وعملوا الصالحات ك ا ن لهم جنات الفردوس نزلا

سنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا

إ ِ ن َّ الذين ََِّ امنوا وعملوا الصالحات ََِِّ كانت ََْ لهم َُْ جنات ََّ

Yeah.、Uh -huh.

من كان يرجو لقاء ربه د فليعمل ف ل ي عملا ع م ل صالحا ولا يشرك بعباده

「なぜなら」<音楽><音楽>

فمن َ ك َ ا َ يرجو لقاء َِ ربه ِ

です

Yes, I、yes. can.

「何時に」

TORK!

وحنانا <تصفيق> من لدنا وزكاه وكانتا

أ ل ا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا

ونذر <تصفيق> كلمه

D'oh!

ف أ ش ا ر ت اليه قالوا كيف نكرم من كان في المهد ط ب ي

بارك عيسى اذن م ر و ي م ك قول الحق الذي